الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنَعْبُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها أذلّ وكذلك يفعلون وإنني مرسلة إليهم بهديّة فناظرة بما يربع المرسلون